يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلغ عليهم ومغواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وَإِيَّا تَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ وَإِيَّا تَوَلَّوْا يُعَذَّبُمُ عَذَابًا نَّيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نُصِيرٍ وَمِنْهُمْ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 فعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم